السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفعنا واسوتنا وقضوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي واحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع وحشتوني بجد وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين تكلمنا في أول ثلاث حلقات عن قصة الصراع وبرنامج المصارع الهدف الكبير منه ازاي ان احنا فعلا نقدر نصارع عدونا ونقدر ننتصر ونمشي في طريق الخير وحبيت اقول لكل مسلم ما ينفعش ان انت تعادي اخوك المسلم بالعكس ده ايدك في ايده لان عدونا واحد هو الشيطان اللي عايز ياخد بايده وايدك لمعصيه ربنا واللي عايز ياخد بايده وايدك للنار ربنا عارفه وعافيك فكان لازم احط ايدي في ايدك وطبطب عليك واخدك في حضني اقول لك طريقنا واحد وعدونا واحد وعايزين نطلع فعلى طريق الجنه ونبعد عن طريق النار ربنا. بنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى كلمنا في أول ثلاث حلقات عن قصة الصراع بدأ الصراع إمتى وبدأ ليه وهيستمر لحد يوم القيامة ليه وكلمنا في الحلقة الرابعة والخمسة عن أعرف عدوك هنبتدن صارع الشيطان لازم نعرف إمكانياته وقدراته ولازم نعرف مواطن الضعف اللي فيه ومواطن القوة زي ما أي مصارع في الدنيا بيخش عشان يصارع واحد تاني فلازم يجيب شريطه ويقعد يتفرج ويشوف الرجل ده. قوي في أنهي ناحية وضعيف في أنهي ناحية وإيه مواطن القوة والضعف وزي يقدر يتحصل منه على أك أكبر قدر من النقاط وزي نقدر يتغلب عليه في أسرع وقت في الجولة الأولى أو الثانية مش لازم يستنى للجولة الخمستاشر فاحنا عايزين نهزمه من أول جولة بشول درفيز وديتي ويعني و... وبقية الحاجات بقى اللي انت عارفينها تمام من أول جولة بالضرب الأضي ان شاء الله وكلنا على قدر إيمان قوة معيره في الصلاة فيوضح اللي هو يقهر كما ياخذ احدكم بيده اذا شرد تخيل ان المؤمن يعني من احاد المؤمنين بيقدر ان هو يذل الشيطان ويطل... ان الله أجر الحكمة على قلبه ولسان عمر وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر يجي في حديث البخاري يقول له إيهن يا ابن الخطاب هو الذي نفسي بيدي ما راك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك تمشي في طريق يا عمر الشيطان يمشي في طريق تاني خالص ده مين ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. وفي المقابل على ذنوبك على ما عليك الشيطان وذكرت لكم اللي ختمنا بيها الدرس اللي فات إن رجل من بني إسرائيل رجل مؤمن وخويس جدا ورجل نحسبه من المخلصين في يوم الأيام سمع إن فيه شجرة بتعبد من دون الله أخذته الحمية لدينه ومفروض إن كل واحد فينا لما يشوف حال غلط تاخده الحمية لدينه لكن يتصرف في حدود المعقول وفي حدود الأدب والزوء اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نرفع شعار ما باله أقوام مش أطلع أسب في فلان واشتم في فلان وقضح في فلان وحاول أنا أسقط فلان دي مش أخلاق مسلمين. إنما أخلاق إن احنا كمسلمين إن لما نشوف خطأ بيني وبين أخويا ونصلح الخطأ وإحنا كلنا بيننا وبين بعض رحم العلم وإن كان الإنسان ده مش هيتغير فأستطيع إن أنا أمكر المثالة بدون ذكر أسماء بإن أنا أعرف الناس الحكم الشرع الصحيح وده درس بنتعلمه من حياتنا ومن قبل ما نتعلمه من حياتنا بنتعلمه من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هشاهد في الموضوع إن الراجل ده لما سمع إن الشجرة دي بتعبد من دون الله على طول خاد الفأس وطلع علشان يقطع الشجرة قبل الشيطان وقد تمثل في صورة رجل قال له انطرح فين قال له روح قطع الشجره اللي بتعبد من دون الله قال له مش هتقدر تروح تقطعها قال له مين يمنعني قال له انا فقام المؤمن ماسك الشيطان وما عارفش ان هو شيطان وهو شايفه في صورة رجل واحنا قلنا الشيطان ممكن يتمثل في صورة رجل او كلب اسود او قط اسود او غير ذلك فالمهم ايه المؤمن مسك الرجل دوت اللي الشيطان وراح ايه وراح صرعه جاي قمله ثاني راح صرعه مره ثانيه فتحجب الشيطان قال لا الراجل ده مش هنقدر عليه قال له طب ايه رايك ناخدها كده مع بعض بالسياسة انت هتستفيد ايه من قطع الشجرة دي ايه رايك كل يوم هديك دينارين دهب وتستريح واقف في بيتك وما تشتغلش ولا تعمل اي حاجة وانا اضمن لك كل يوم دينارين وانا هحاول بنفسي اتصرف في الموضوع ده قال له تضمن لي دينارين قال له كل يوم يقينا الوادي اول دينارين تحت الحساب اهو خد الدينارين الذهب ونسي القضيه اللي كان خارج عشانها وراح البيت وقعد وبدأ الشيطان يبعث له كل يوم دينارين لمدة 3 ايام في اليوم الرابع الشيطان رحماني عنه دينارين وما دفعلوش حاجه قام الراجل لما لقى الدينارين ما جهوش راح ماسك الفاس ورايح عشان يقطع نفس الشجره فقبل كان في صوره رجل رايح فين قال له أقطع قال له مش هتقدر قال له لا وانت عارف ان صراعتك اللي فاتت قال له طب نشوف دخل الشيطان ضد الرجل المؤمن دوت فالشيطان هو اللي انتصر على المؤمن فالمؤمن استغرب قال له اللي فاتت صراعتك مرتين ازاي انت صارعتين دي قال له لأن انت في المره الاولى كنت خارج غضبه لله اما النهاردة انت خارج عشان الدينارين فعلى قد ذنوبك فعلا الشيطان هيتسلط عليك تعالوا نكمل موضوعنا من النهاردة سبعد ما تسلط على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم عايزين نعرف أكتر عن عدونا أعمار الجن الأدي يا جماعة يعني الجن والشياطين هيعيشوا أدي إيه الحقيقة حتة أعمارهم أدي إحنا ما نعرفش لكن اللي نعرفه يقينا أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس لكن في واحد فقط من الجن هو اللي احنا عارفين عمره بالتحديد وباللحظة إزاي اللي هو إبليس لأن هو طلب من ربنا وقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فعرفنا يقينا أن عمر إبليس هيستمر لحد يوم لحد يوم الإيامة ده الوحيد اللي احنا عرفنا أن عمره هيستمر لحد الوقت ده أما بقية الجن والشياطين فاحنا ما نعرفش هم هيعيشوا قد إ وهيموتوا إمتى ولكن في النهاية هل هم هيموتوا أطبعا هيموتوا وكل شيء في الكون ده لابد نوة يكون لي نهاية قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وحبيبك متصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والانس يموتون يبقى الجن هيموت هيموت وما فيش حد يبقى في الكون ده كله ولذا جاء في حديث الصور الطويل اللي رواه الطبري وإن كان الحديث ضعيف لكن في رواية في أجزاء من الحديث موجودة في صحيح مسلم إن في الحديث دوت إن المولى عز وجل يوم القيامة يرسل ملك الموت ليقبض روح جبريل وميكائيل وإسرافيل وحبنة العرش فيقول له اذهب فقبض روح جبريل فاذهب وارجع يقول له من بقي ملك الموت يقول بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحمرة العرش وعبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت يقول له ليامت جبرايل يروح يقبض روح جبرايل عليه السلام ليامت ميكايل بلام العظمة بلام الأمر يروح يموت ميكائيل. ليامت حملت العرش حملت العرش الذين يحملون العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهل هم حملت العرش اللي بيحمله عرش الرحمن العرش يحمل بقوة الله وبقدرة الله وكما ورد في في الآية أنه إن كان عرشه على الماء كما جاء في سورة هود وكان عرشه على الماء، فكما كان العرش على الماء فأمر المولى عزوجل الثمان ملائكة ذل منهم يحملوا العرش، فقالوا لا نستطيع كما جاء في بعض الروايات، قالوا لا نستطيع، قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيحمل بحولي وقوتي وقدرتي، فحمل العرش، وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح، وقال أذن لي وشوف الحديث وشوف العظمة يا أخي العزيز بعد ما توحد ربنا سبحانه تعالى وتصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش واحد من الثمانية اللي حملين عرش الملك سبحانه وتعالى أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش خد بالك به رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنيه عرش الرحمن يقول سبحانك ما أعظمك فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا الله أكبر تخيل في نفس الحديث يقول صلى الله عليه وسلم خفقان الطير ما بين منكبيه إلى شحمه اذنه 700 عام تخيل حضرتك 700 سنة خفقان الطير طير يطير من منكبه إلى شحمة أذنه في 700 سنة لك ان تتخيل ده واحد عبد من عباد الله يحني جبهته ويزل نفسه لله سبحانه وتعالى يقول سبحانك ما اعظمك ولك ان تتخيل مدى عظمه عرش مالك الملك وملك الملوك حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي والكرسي كما قال ابن عباس هي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى ليس كم شيء هو السماع البصير كإلا كحلقة القيد في فلايبة ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقية في فلاعن في صحراء ماذا يمثل الخاتم الصحراء؟ ولا شيء وما الكرسي بالنسبه للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاه والرحمن على العرش استوى يسمع دبيبا للملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لطاعه عبد تلميذ من تلميذ النبي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وصلى الله وسلم وبارك على أستاذه وأست محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فتخيل حضرتك ان مدى العظمه شيء هجيب جدا شيء فوق الخيال لا يخطر على قلب بشر فانت لما بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وتسمع كلام ربنا الكون كله يكون مطيعا لك بفضل الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل سخر لنا ما في السماوات ما في الأرض ولكن بشرط أن نكون طائعين لله سبحانه وتعالى تعالوا نكمل الموضوع ونشوف فعلا هل الجن والإنس بيموتوا ولا بيموتوش طبعا بيموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام واحنا قلنا في الدرس كنا بنكمل في النقطة ديت قلنا يا جماعة إن المولى عز وجل بعد أن يأمر ملك الموت بقبض روح إبراهيم ومكائيل وملك وحملة العرش ثم يقول من بقي ملك الموت فيقول بقي بقي عبدك الماثل بين يديك وبقيت أنت وأنت الحي الذي لا يموت فيقول جل وعلا وأنت خلق من خلقي وخلقت لما ترى فمت يا ملك الموت فيموت ملك الموت فيصبح الكون كله فضاءا شاسعا واسعا لا تسمع فيه شيئا وإذا بمالك الملك وملك الملوك يقبل السماوات بيمينه والأرضين بشماله ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون سبحان الملك الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى فاصل ونرجع لكم صل على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوي وحبيبي كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عرش ملك الملك وملك الملوك تخيل إني إبليس اللعين حب أن يضاهي نفسه بالملك سبحانه وتعالى ويعمل نفسه كمان عرش وبعدين لما المولى عز وجل كان عرشوه على الماء فأبليس ألك وأنا كمان خل عرش على الماء فأبليس فعلا عمل لي عرش ولكن سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الحديث رواه مسلم إن حبيبك متصلا عليه صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل صرايا الشياطين بتوعه بقى اللي هيخربه بقى كل حاجة اللي عايز يوقع فلان ده في الزنا ويوقع فلان في الربا ويوقع فلان في إنه طلق زوجته ويوقع فلان في إنه يسب ويشتم ويوقع فلان في إنه ياكل لقم حرام يبعتهم بقى عشان يعني عيازا بالله يعني يتعبوا الناس ويحاول بقدر إن كانوا يضعفوا إيمانهم ويعملوا